قل من رب السماوات ولا قل لله قل فاتخدتم من دونه أونياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي لعما والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور